وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ وَأَنْذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمُ لَ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 فِي قُلُ بِهِمُ مَرَضون فَزَادَهُم اللَّهُ مَرَضى وَلَهُم عَذاَابٌ أَلمُم بِمَا كانَوا يُكَذِّبون وَإذاَا قِيلَ لَ لا تُفْسِدوا فِي الْ الأرضضِقَاوا إ مَا نَحْنُ مُصْلِحون أَل إهُهُمُ المُفْسِدونَ وَلاكِ لا يَشعرون.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 الللهَّهُ يَسَزئُ بِهِم وَيَمُدّهُم فِي طُغِييَانِهِم يَعْمَهُون أُلائِكَ الذي نَشْتَرَوا الضَّلََ بالِهد فَمَا رَبِحَتِّجارَتهُم فمَا رَبِحَّجارَتهُم وَما كانوا محتَدين مَثَلهُ كَمَثلِ الذيذ َوقَدَنا ر فَلََّاأَضاءَتْ ماَا حَلَهُ ذَهبَ اللهَّهُ بِنُودِهِم وَتَرَكَهُ في ظُلماتاتِ لا يُبَصِرون سُّم بُكْم نَمْ ي فَهُ لا يَرجعون أَوكَصَيِّ بِممِنَ السَّمائِ فِيهِ ظُلماتَاتُ وَرَعدْدُ وَبَرقُ يَجعللونَ أَصَابِعهُم فِي آذَانهِمُ مِنَ الصَّوائِقِ حَذَرَ الْ المَوت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم وقاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، يأَُّهََّ سُعْبُدُ رَبَّكُم الذي خَلَقَكُم والَّذينَ مِنْ قبلَلِكُم عَكُمُ تَتَّقُون الذي جَعل لَكُمُ الْأَرضَّ فِ الراشَ والالسَّمابِنَا أَ وَأَنزَل مِنَ السَّمائمَا آمام وَأَنزَل مِنَ السَّمائم فَأَخْجَ بهِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقََّكُم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 قالوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ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 والذين كفروا وَكَذَّبُوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وَإذنجينكمُ مِنْ آلفِ الْ الععونَ يَسمونَكُ سُ العذاب يُذَبِحونَ أَبنَا أَكُم وَيَسَْحيونَ نِساءك وَفيِيذَ لِكُ بَلا أُمِّ الررببّكُم عَظم وَإِذ فرَرَقَنا بِكمُ البحر فأنجيناكم وأغرقنا الْ البحْرَرفَ جينكمُ وَغرَقَنا آلَ فِعونَ وَأَنتُم تَظُرون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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شيتموا رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بَدَّ الذيينَ ظَلَموا قَْلَ غَيْرَ الذي قِيلَ لَ فَأَنزَلناَا علىى الذيينَ ظَلَموا رِجَزَم مِنَ السَّمائِ بِمَا كانَوا يَفسُقون وَإذ َْسْقَامُ سَالِقَوْمِهِ فَُل نَظْلِبعصكَ الْحَجرَ فَ فَجرت مِنْ حثنَت عشرَةَ عْنام قدَْ عَمَ كلُل أُناَ سِ شبَهُم. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا بقلها وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتموا نفسا فاداراتموا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وَقلْ نظُْهُ ببععْضهَا كَذَلِكَ يُحلهَّهُ المَوْتَ وَيُركُم آياتهِ عَكُم تععقلِونثُ قَسَدْ قُلوبُكُم مِن بعِْ ذَلِكَ فهيكَ الْ الحجارَةِ أَوْ أأَشَدّ قَصوح وَإَِّ منِنْ الحجارة للَماَا ييتَفَجرُ منِنْهُ الْ الأأَنْهار وَإِنَّ منِنْهَا لَماَا يَشََّّّقُ فَيَخْرج مِنْهُ الماء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 أَولا يعونَ أن اللهَّه يَعلَُ ماَا يسِّونَ وَماَا يُعلِنون وَمنِنْهُم أُّّونَ لا يَعونَ الكِتابَ إللاا آممانية وَإِنهُم إلاا يَظّون فَويل للَّذين يَكتبونَ الكِتابَ بِأَديهِمُ ثمَُّ يَقولونَ هذا مِنْ عَدِ اللَّهِ يَشتَروا بهِه ثمَمَنَ قَلِلا فَوَيْلٌ لَهُمُ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمُ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَتَّخَدْتُمُوا عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَيْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَةٌ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَل مَنْ كَ سَبَسيَئةَ وَحاطَت بهِهِ خطِي آتُهُ فَأولائِكَ أَصْحابُ النََّّهُ فِيهَا خَالدُون وََّذِينَ آمَنوا عَمِنُ الصَّالحاتِ أُولائِكَ أَصْحابُ الْ الجَّهُ فِيهَا خَالدون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟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 وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَى الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدَ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَدْتُمُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُوا ظَالِمُونَ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 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدواً للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهداً نَّبَذَهُ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وَلَما ج أَهُ رَسُولم مِنندِ اللههِ مُصددِّق لِمَا معهُ نَبَذَ فرَيقم مِ الذي نَأوتُ الْ الكِتاب كتابَ الله وَرأَظْهُ لِهِم كَأَهُ لا يَعلمون وَاتَّبععُ مَا تَتلُ الشياطين على مُكسُلَمانان وَما كَفََسُ لَمانَ وَلا كِ الشَّياطينَ كَفرَوا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 كَذَلِكَ قَا الذيينَ لا يَعلمونَ مِمثل قُولِهِم فَللههُ يَحكُ بََهُم يَوْمَ الْ القِيَمَةِ فيِي مَا كانَوا فِيهِ اختختْتَلِفون وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّا مَ نَعمَسَاجِد اللله أيأَ يُذْكرَ فِي حَسْهُ وَسَعافِي خرَابِهَا أُلائِكَمَا كانَ لَهُأَ يَدخُلُهَا إللاا خائِفين.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 ياابَنِي إسْري لَذْكُر نِعمْمَتِ التي أَن مْ تُ عَلَيْيكُم وَأَني فَضلْلتُكُم علىى العالممين وَاتَّقُوا يَوْمَ ال ل تَجَز نَفْس عن نَفْسٍ شَيْئَو وَلَا يُقَبلَل مِنْهَا عَدَلُ وَلَا تَفَعهَا شَفَعَ وَل تَافَعهَا شَفَاعةُ ولا هم ينصرون. وَإِذِ بَتَ ل إبَرََاهِي مَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتََّهُ قَالَ إي جَعِلُكَلَِّااسِئِمَامَا قَالَ وَمِنْذُرِيََّة قَالَ لا يَنَالُ عَحْدِيَ الظَّالِمِين وَإِذْ جَعلْنَ الْ البَيتَ مَثابَةَ للِنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُ مَِّ قام إبَرَهِي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 وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 وَإِن الذي نَأوتُ الْ الكِتابَ ل يعلمونَأَهُ الحَقّمِ الرَبِّهِمْ وَمَ الله بغافِلٍ عََّا تَعملون وَِنَّتَيتَ الذي نَأوتُ الْ الكِتابَ بِكُلِّ آآيَة ماَا تَبعُوا قِبَلَك وَمَا آ تَ بِتَابِعِ قِبَلَتَهم وَماَا بَعْضُهُم بِتابعٍ قِبلَلَتَبعض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 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ هو هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ من ماء مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دار.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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فِيهِ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 فَآنَ بَشررُوهَّ وَبَتَغُمَا كَتَبَ اللهَّهُ لَكم وَكُل وَشْرربُوا حتىََّا يَيتَبَيَّنَ لَكم الْ الخَيطُ الْ الأبيضُ مِن الْ الخَيْطِ الْ الأسودِ مِنَ الْ الفَجرُثَُّةٍ الن الصياامَ إلى الليل وَلَا تُباشُوهَّ وَآنتُ معَكِفونَ فيِي المسجدد تِلكَ حُدُود اللله فَلَا تَقْرَربُهَا.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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتموا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لَمِنَ الضالين ثم أَفِيضُوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه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 إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما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 فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشيتم وقدموا وَاتَّقُوا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 وَذكُرون يعرمَ اللله عَلَيكُ وَمَاأَزَل عَلَيكُم مننَ وما من الكِتابَابِ والالْحكمَةِ يَعذكُموا بهِ وَتَّكُ اللهَّه وَعلمموا أن اللهه بكُلّ شيءَء عَم وَإِذا طَلقُتُم النِس اءفَ بَلَغْنَ أَجلَهُ نَّ فَلَا تَعبُلهُ ن أي كِحْنَ أأَزْوَاجَهُ إذ بَيْنَهُم بالِالمعروف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 وعى المولُود لَ رِزْقُهَُّ وَكِسوَتُهَُّ بالِالمَعْرُوفِ لا تُكََّف نَفْسٌ إِلَّا وَصهَا ل تُض الرَّوَالِدَةُم بِولَدِهَا وَلا مَوْلُود الهُ بِولَدِه وَلَ الوَادِس مِسلُ ذلكِك فإن الرَادَافِ صَال تَرَضِم مِنهُمَا وَتَشَورم فَلا جُنَح عليهلَيْهِمام. وإن أردتموا أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتموا ما آتيتموا بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا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 فإن فلا جناح عليكم فيما فَيُْ خَجنَ فَلجُنَا حلَيكُم فِي مَا فَعَنَ فِي أَفُسِهَِّ مِ مَعْروف واللهَّهُ عزيزٌ حَكيِيم وَلِمُطَلقاتِ مَتَعُ بِالمَعْرُوف حًَّا على المَُّقين كَذَلِكَ يُبّنُ اللله لَكم آياتهِ لَعَكُم تَعقلِون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 ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلمه الله ورفع بعضهم درجات وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ بعد بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،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 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم توم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزا ثم اجعل على كل جبل منهن جزا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم فِي سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مية حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون مَا أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند خَوْفٌ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رياء, ما رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَخْرَجَهُ ظَاهِرًا فَأَصَابَهُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُتِيلُ الْفُقَرَاءَ أَفَوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرَ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ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 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ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 يَمْحَقُ الله الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون.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 او لا يستطيع ان يمله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء ايا تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى